ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمل ترونها ثم استغى على وتغضر الشمس والطمر كل يجري لأجال مسمى يدبر الأمر يفصل وَقُولَ الَّذِينَ تَلَّعَ الضَّوْجَ وَجَعَلَهُمْ مَعَهُمْ وَنَحِيل وَفِي الْأَرْضِ ظُلُمَاتٌ وَرَأْفُ وَجَنَّاتٌ الرَّحْمَنُ وَنَخِيلُهُ صِنْوَانٌ وَعَادِيٌّ صِنْوَانٌ يَأْصِلُونَ لا بی ما وأولئك الأغنال في أغناء وأولئك وَيَسْعَى جِلُونًا كَانَ بَيْنَ ثِنِيَانِ قَبْلَ الْخَسَنَةِ وَقَدْ خَلَّ مِنْ قبلهم علمة ياق م إن ربك لذو مغفرة للناس على غلب لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لا إنما أنت مبدو لكل قوم من هذا. وما تجيب الأرحم وما تزداد وكل شيء عنده بمقدر النوام وعالم الغيب والشهادة الكبير المتوال فَأَنَّى وَمَن زَهَقَ فِيهِ وَمَن هُوَ مُنْدَخِشٌ فِي اللَّيْلِ وَأَسْرَابٌ بِنَغَارِ لَهُ elbow oh, no. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ مِنكُمْ فَنَضَمَّهُمْ إِلَىٰ نَفْسِهِ این والذين يدعون من دونه آية تجيبون لهم بشيء إلا أخاطك كفيه إلى الماء ما هو غفاه وما وما دعاء الكافرين وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوَّعًا وَكَرَهًا وَغْلَالُهُ بِالْغُدُوِ وَالْآصَارِ قُلْ مَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ قُلْ إن فاو وأفرا كل أن يستوي الأرض ما والبصير وأمها أن يستوي الرومات ون. اَمْ هُنْسَنَ سَوَّلُوا مَا كَانُوا أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ صَنَاعَةً أَخَانَقُكُمْ خَلْقَهُ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ أَمْ قل <تصفيق> الله خالق كل شيء وهو الواحد القمر بنور قد رفح ثمال السهر ومن وَالنَّذِيرَ لِلْمُجْرِمِينَ سَأُصْلِيهِ لَهُمْ لَهُ أَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَالْمِسْكَنُ مَعَهُ فَدَاوُبِي وَلَائْكَانَهُمْ سُبُلَ الْقِصَابِ وَمَا هُمْ جَنَّنَ نَمُوبِ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الْأَعْمَالِ نَماءُ إِلَى إِلَهِكَ وَرَبِّكَ فَكَمَن صبروا بتراء وجي ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وَأَمْثَالُهُمْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرَاوًا وَعَنَانِي يَسْأَلُونَ وَأَدْرَكُونَا فِي الرَّحْسَانِ لهم عقب الزار جنات غبن يدخلونها وَالْذُوَادِهِمْ وَذُرِيَاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَا دَخُولُنَّ غَلَبِي مِنْ كل بَابٍ سلام عليكم بما صبرتم فنغم عقب الزار والذين ينقضون رد الله من بعد ميشاقي ويقطعون ما ويقطعون ما أمر الله به أن يصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم لغنة ولهم إِلَّا مَكَانٌ الَّذِينَ كَفَرُوا لَعَلَّهُمْ قُلْ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ تقوم لهم وحصن كذلك أوصناك في أمّة قد خلف من قبل. لو عنيب الذي أخى. ولو أن قرآن أن سيرت به الجبال أو قطرت به الأرض أو كلم به الموسابا لله فَفَلَنْ يَيْئَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَ جَمِيعًا ولا يزال الذين كفروا تصيبوا بما صنعوا قارعة أو تحلوا قريبا من لقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخلتوا فكيف كان فَمَن نُّورَ قَائِمُونَ وَلَن نَّكُونَ لِنَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَدَارُهُمُ اللَّهِ شُعَرَ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرَضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ما وصلوا عن السبيل ومن يطلل الله فما له من هاد لهم عذاب ما ياتي الدنيا ولا عذاب الآخرة أشرف وما له من مثل الجنة التي أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ تَخْرُجُ مِنْهَا جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا تلك عقب الذين اتقلوا وعقب الكافرين والذين من ينكر بابا؟ <تصفيق> قل إنما أمنت أن أعبد الله ولا الشيكاء إليه أدعو وإليه معبّد وكذلك أنزلنا وخل ولئن التباغى فهو ان من لعن بما من الله وذلي ولا وَلَقَلَ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبَلِكَ وَدَعَلْنَا لَهُمْ أَذْوَاجًا وَذُرِيَةً وَمَا كَالَ I'll be, يا الله وما نعذوه أو نسوا فينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولن يروا أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحفظ لها معاقب لحكمه وَغُوَّثَنِي عَلَى عِصَابٍ وَقَدِمَ شَرَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِ بِمَفْعِلٍ لَّهِ يظلم ما تنسيه كل نفس، وَتَيَغْلَمُ الْكُفْفَ مَا عُلِمَنَّهُ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا سَمُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ Oh, ah, ah, ah, ah.